بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كايوهم أو وزنوهم يكسرون ألا يظنؤلاء كأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لكي سجين وما أذراك ما سجين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 قال بو فكيد وإذا رأوهم قالوا إنها أولاء إلى ضالٌ وما أرسلوا عليهم حافظي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ألتوب الكفار ما كانوا يفعلون